اللهم أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد اللهم أنت قيوم السماوات والأرض فلك الحمد اللهم أنت رديع السماوات والأرض فلك الحمد اللهم أنت الله لا إله إلا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 اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعقيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من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 وصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك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 اللهم قصم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تغول به علينا مصائب الدنيا نَدْعُو نَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلِ الْفَأْرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بناغ ضعنا ولا إلى النار مصيرنا ولا صيرنا واجعل الله من جنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم من المسلمين وينفس قلبا المكروبين وقض الدين على المدينين واشفي ومرضى المسلمين اللهم ومرضى المسلمين اللهم ومرضى المسلمين اللهم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا سجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين قاموا رمضان إيمانا واحتسابا وَمَجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَقُومُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رِقَابَنَا من مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ آتِقْ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ خلنا الجنة على الأبرار برحمتك يا عزيز يا رفيع اللهم إن أعتق طريق من النار الله إن أعتق طريق دوان من النار سامحنا وتجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امتعنا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم امتعنا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم احرم وجوهنا على ما حرم وجوهنا على النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فافعنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فافعنا. اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم سامحنا واغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد رميتهم اللهم قو شوكتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انتقم من اليهود الغاصبين اللهم دمعهم تذليرا اللهم دمعهم تذليرا تشكتهم تشتيتا اللهم زنزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم ألنا فيهم يوما أسودا اللهم ألنا فيهم يوما أسودا اللهم انتظم من منهم يا جبار يا أسر المسلمين إنهم يا ربنا يعذبون إنهم يا ربنا يقتلون إنهم يا ربنا يعذبون ولا حول لهم ولا قوة إذن اللهم أسر المسلمين سلام المسلمين <مصر ديه> يا رب إنهم يعلمون من اجل وجهك الكريم اللهم انصرهم يا رب العالمين ولا قوة إلانا ونحن نرى كل هذه المناب ولا نقدر أن نفعل شيئا يا ربنا اللهم تجاوز عدنا ولا تجعلنا من المنافقين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين يا رب إننا ونشرب ونتمتع وهم يموتون ويقتلون اللهم انصرهم يا رب العالمين يا رب لا قوة لنا إلا الدعاء. يا رب ها نحن ندعوك اللهم اجعل هذا الدعاء خالصا لوجلك الكريم اللهم أصلح ظنوبنا اللهم أصلح فلوبنا اللهم يا رب أدخلنا الجنة مع النبي محمد اللهم أدخلنا الجنة مع النبي محمد اللهم يا رب أدخلنا, أدخلنا الجنة مع النبي محمد يا رب يا إسلام من هذه رسول الله اللهم نتوفنا وأنت راب عدنا يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لك الملاد لما تحب وترضى، اللهم أريه الحق حق ورزقه اجتناعه وأريه الباطل باطلا ورزقه اجتناعه اللهم قطع به دابرا فساد اللهم مارك له في ولي عهده اللهم أنبته نباتا حسنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداءك عداءك دعنا في مقامنا هذا ذنباً إلا أنفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضمن إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا نيتا من أموات المسلمين إلا رحمته برحمتك أرحم الراحمين وَسَلِّمْ لَهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَمُصْطَفَانَا مُحَمَّدُكْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِئِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ